وعلى اله وصحبه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قبل ان نبدا درسنا في كتاب فضل الاسلام للشيخ الهمام شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل ذلك انبه على مسالتين طالما نبهنا عليهما كثيرا المساله الاولى استعمال هذه الخرزات والسبح التي فيها اذى للمصلين عندما تفرش على الارض فتعرقل سيرهم او تلتصق بارجلهم فربما ادت الى سقوط بعض الماشين علما بان هذه السبح لا اصل لها في دين الله عز وجل وربما كانت مبنيه على اصل هندوسي او كنسي ولا أصل لها في الدين ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ومن أراد أن يعد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد فليعد بيديه كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه فان كان المقصود العد فتعد بيدك علما بأن العد لا يشرع في كل وقت ولا يلزمك أن تعد في كل وقت هو المقصود ما بعد الصلوات تسبح 33 و أو 10 أو 11 أو 25 على حسب ما ورد وتكبر وتحمد مثل ذلك وأما أن تعلق نفسك بالعد في كل وقت فهذا أمر خلاف السنة بل يخشى أن استخدام هذه الخرزات من البدع التي قد تؤثر على قبول العمل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والآن جاءون بشيء جديد السبحة الإلكترونية تضغط لك ضغط ما شاء الله وتسبح مليون مرة من الذي قال لك هذا اللعب هذا لعب ليس من دين الله تسبيحا تجلس وتسبح وتكبر وتهلل بهدوء وخشوع ليس المراد أن تضغط على زر وتسبح مليون تسبيحه ولا, ولا تريليون تسبيحه هذا كله عبث واستهزاء بالدين لا يصلح هذا الكلام المسألة الثانية إخواني بعض الناس قد يفهموا مسألة تسوية الصف وإذ الكعب بالكعب أو قد يفهمه أنه أن تضع أصابعك على أصابع أخيك وأن تلاحقه وربما سبب له حكة أو إذاء أو حساسية في رجله أقول هذا ليس هو المراد من تسوية الصف إنما إذا أردت أن تضبط ذلك فضع المنكب على المنكب تماما لكن البعض يلاحق اخاه باصابعه وهو قد فاته بمنكبه يا اما ان يتقدم واما ان يتاخر لان الرجلين ليست في طول بعضها فلا اظن ان هذا من السنه ولا اخاله من السنه ولكن بعض الناس يفهم التطبيق تطبيقا خاطئا فيقع في امور حتى انه يضع رجله على رجل اخيه او يتابعه حتى ربما سبب له حكه او حساسيه في رجله ليس هذا من السنة. المقصود أن إذا أردت أن تضبط تسوية الصف ويكون الكعب موازي لموازي للكعبي، ليس الإصبع أصابع موازي للأصابع. إذا أردت أن تكون أن يكون الكعب موازي للكعب، فاجعل منكبك على منكب أخيك. هذا هو المقصود. هذا هو المراد. وليس المراد أن تشتغل بأصابعك طول طول الصلاة وأنت تلاحقه. كلما يعني تأخر عنك لحكته بأصابعك لا ليس هذا من السنة بل ليس هذا هو تطبيق السنة أبدا إنما المراد يا عبد الله ذا رتب أن تكون الكعب أن يكون الكعب موازي للكعب فضع منكبك على منكب أخيك هذا هو ليض ليضبط الصف يعني ضبطا جيدا أما الطريقة التي يفعلها البعض وهو أنه يفتح رجليه كثيرا حتى يعني يضيق على أخيه لا هذا ليس لا يؤدي لتسوية الصف بل لا اظنه شيء لا علاقة له بتطبيق هذه السنه وتنبهوا لهذا وفقني الله واياكم لكل خير